الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد إن شاء الله النهار درس قصير عشان نمتاح الفرصة للشيخ عصام يعوض الدرس اللي فات هو باختصار كده عشان اللي ما حضرش الدرس السابقة الجزء اللي خدناه من كتاب الإسلام والليبرالية مواجهة صريحة كان فيه مقدمة عن معنى الليبرالية ونشآتها والأسس التي قامت عليها الليبرالية أربع أسس الأسس التي قامت عليها الليبراليين الحرية والفردية والعقلانية والمساواة ماشي؟ بعد كده السياق بينتقل في الكتاب إلى نشأة الليبرالية في أوروبا وعوامل نشأة الليبرالية في أوروبا ليه الليبرالية ظهرت في أوروبا؟ ذكر عدة أسباب قال لك أن فيه أوروبا واستبداد الديني أوروبا واستبداد سياسي أوروبا واستبداد اقتصادي كان عندهم مجموعة من الأسباب أدت في النهاية وأدت لحركات احتجاجية بل ونشأت مذهب ديني داخلي عندهم اسمه المذهب البروتستانتي مأخوذ من كلمة بروتست عن الاحتجاج أو الاعتراض فده كان بداية ظهور الليبراليين المرة اللي فاتت قلنا أوروبا واستبداد الكنيسة وشفنا صور استبداد الكنيسة في أوروبا اللي أدت لتضييق الخناق على حياة الأوروبيين لدرجة ثاروا على القساوسة وعلى الكنيسة كان منها حقوق أعطتها الكنيسة لنفسها حقوق لله عز وجل أعطتها الكنيسة نفسها زي حق الحرمان وحق الغفران وحق التحلة ومحاكم التفتيش وكرسي الاعتراف وغيرها من الحقوق اللي استبدت بها الكنيسة والضحايا بتوع محاكم التفتيش لم يكونوا من المسلمين فقط بل كانوا من المسيحيين المخالفين للكنيسة الارثوزكسية وغيره بعد كده كلمنا على أوروبا والاستبداد السياسي إيه أوروبا والاستبداد السياسي إن الملوك أعطوا لنفسهم حقوق برضو طاغوطية الإسلام اللي جه بأن الحاكم ده فرد من الناس بيحكمهم وبيسوسهم له ما عليه ما عليه عليه حقوق وله واجبات لا الكلام ده في الكنيسة كان بعضهم بيتطرف ويدين نفسه حق الألوهية يقول لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يقول لهم أنا ربكم الأعلى أو مفوض من قبل رب وإن قراراته مقدسة ومثل هذا كلام ده كان منتشر بشدة في أوروبا في العصور الوسطى يبقى أوروبا واستبداد الكنيسة أوروبا والاستبداد السياسي النهاردة نتكلم عن أوروبا والاستبداد الاقتصادي يعني مثلا في دول مثلا تجد فيها استبداد لكن فيه رخاء اقتصادي ماشي؟ فما تجدش البيئة دية خصبة لوجود الاعتراضات والثورات وما دول الخليج عنكم ببعيد يعني سوارات الربيع العربي لما لم تطل دول الخليج عشان حلق صداك ويسأ هم في استبداد أيوة في استبداد في فساد أيوة في فساد في مثلا ملوك وأمراء ممكن يكونوا عندهم من الفساد أو في سيطرة الأسرة حاكمة وكل الكلام ده أقول في الصبح لكن الناس تاكلوا بتشرموا وبسطين خلاص يسروا ليه ماشي عشان كده أي أحد هيراهن أو كانوا بيرهنوا على انتقال الثورات العربية لدول الخليج أمر كان صعب جدا. حتى الدول الدولة اللي حصل فيها ثورة يعني ما يشبه أو كانوا بيحاولين يصدروا أنها ثورة اللي البحرين لم تكن ثورة وإنما كانت فوضى بيحاول يعملها الشيعة الإمامية الاثنا عشرية بإعاز من إيران للحصول على مكاسب معينة فالأصدى أقول إيه إن حالة الضنك الاقتصادي دي أحد أكبر محركات الثورات ماشي. وإلا في الفساد السياسي الوحده ممكن يكون موجود وبصورة طاغية يعني بعض العائلات المالكة في بعض الدول الخالجية أو, أو كتير من دول العالم بتعتبر ان البلد دي عزبتهم بتاعتهم يعني بس مزبطين الناس فطالما الناس متزبطا ما بيصورش. ماشي لكن المحرك القوي وده اللي برضو كان محرك كبير جدا محركات الثورة في مصر وتونس قالوا هي لايه الاقتصاد ده الاقتصاد السيء جدا اللي قدى لانفجار الناس ماشي؟ طبعا لننسى ان مشعل الثورة التونسية في الاول شاب البوعزيزي ده كان مشكلته ايه مشكلته ان هو شاب عنده مؤهل جميع ومش لقي شغل وبيشتغل بيبيع ايه بيع متجول فتقوم الشرطة تضربه فيقوم مولع في نفسه فتثور الثورة لان الشباب وكتير محتاجين هيدخلوا في نفس السياق ان هم معهم مؤهلات مش شغالين وبيبيعوا تلاقي شغال دليفري ولا شغال في مطعم ولا بيبيع فجل وجرجية معهم مؤه في النهاية واضح جدا ان العمل الاقتصادي من أكبر محركات الثورات فأوروبا كان فيها استبداد للكنيسة وأوروبا كان فيها استبداد سياسي لكن مهمة قوي نفهم إيه طبيعة الاستبداد أو الفساد الاقتصادي اللي كان موجود في أوروبا واللي كان من أكبر أسباب ظهور الليبرالية وقيام الثورات الأوروبية زي الثورة الفرنسية والبريطانية ساد أوروبا نظام الإقطاع والذي تكون بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية وتفكك الدول المرتبطة بالأمبراطورية الغربية وانقسامها حيث زالت الحكومات المركزية وازداد نفوذ الملاك من الملوك والنبلاء دي طبقة. طبقة هناك المجتمع كمجتمع طبقي في طبقات في طبقة اسمها وطبقة الملوك والنبلاء طبقة السادة وفي طبقة بقى لإيه؟ عميت الناس اللي هم الفلاحين عشان كده دايما يقول لك إيه؟ اللي لابد من دعم الطبقة الوسطى ما هو الطبقة الوسطى دي هي فعلا محرك الشعوب إن الطبقة اللي هي المفروض تمثل مثلا 99% من الشعب ولا غني جدا جدا ولا فقير جدا جدا دوء المفروض يكونوا أغلب الشعب الفقير جدا جدا في أغنى دولة في العالم ما يبقى موجودة أمريكا فيها فقراء معدمين صفر فيه بس مو مش كتير وفيها أغنياء جدا جدا جدا سراء فاحش زي بيل جيتس وغيره بس مش كتير أغلب الناس إيه اسمهم طبقة وسط السعودية وبنقول دول الخليج عندهم فقر أيوة عندهم ناس فقر وفي ناس بتشح بس دول أديه ولا يليه، وفي ناس شراؤ فاحش ودول كتير، وفي طبقة وسط، فبقدر تع تعازم الطبقة الوسطة وصغر الطبقتين اللي في الجنبين دول يكون المجتمع متجانس أو متماسك، لكن لما تطق طبقة طبقة الفقر تكبر قوي وطبقة الأغنياء الغناء الفاحش تكبر قوي وطبقة الوسطى تضمحل يبدؤن الاشكال يظهر الاشكال بقى والأحقيات الطبقية وكده، فبيقول ازداد نفوز الملك من الملوك والنبلاء الامة السادة فتكونت الاقطاعيات الموزعة على رجال الدين من الكنيسة وعلى الملوك والنبلاء يتحكمون من خلالها في الفلاحين ويمارسون الاستبداء والظلم الاستبداد الموجح في لهم فكانوا اشبه بالرقيق الامة الفلاحين يعني عمت الناس في الارض التي يعملون فيها وبلغ هذا الطغيان ذروته لما فيه من عنصرية وطبقية حصرت المجتمعات الاوروبية مكونة من طبق اسمها السادة لهم الملوك والنبلاء لطبقة السياسية ومعاهم رجال الدين من الكنيسة لما الطبقة الدينية دول بيتمتع بامتيازات وعندهم اموال واقطاعات واراضي مهولة خلاص طبعا الملوك والنبلاء بحكم ايه بحكم تغلبهم وبحكم ان معاهم القوات والجيوش وسيطرتهم بالقوة على الاراضي والاقطاعات طب رجال الدين رجال الدين ما هو فساد الكنيسة جيه من هن إنه هو بيفرض على الناس وعلى العمال وعلى أي نشاط تجاري أو أي حد إنه لابد يدفع على الكنيسة عشان يحصل على حق له حق الغفران ويحصل على سكوك الغفران من الكنيسة فكانت الكنيسة جلها أموال كبيرة جدا والكلام ده دا بيحوزه القساوس والبابوات اللي لحسابهم مش للفقراء ومثل هذا يعني يعني سأقول الفساد المالي في الكنيسة أو في في في, في الكنائس يعني حاجة محتاجة البحث لما نقول النهاردة دولة مؤسسات خلاص؟ وان ما عادش في فساد في البلد فتطلع مطالبة عادية جدا يعني ما شايف انها مش خارج سياق التطور اللي بيحصل في البلد باخضاع اموال الكنائس لرقابة الدول الكلام ده زعل حد زعلش حد مش الكنيسة دي مؤسسة خلاها مؤسسة دينية او غيرها الاظهر ده مؤسسة بيخضع في النهاية للجهاز المركزي المحاسبات انا ما بيخضعش بيخضع يعني لو واحد نهب واحد سرق. واحد فتح حساب وتحط فيه فلوس تعالى انت جمت الكلام ده من في الازهر في مسجد في جماعية خيرية في جماعة في دعو اي حد يخضع لرقابة الدول يطلع الناس تقول ممنوع او في ناس تطلع وتقول مش ممكن رقابة الدولة على اموال الكنيسة ليه؟ انت تلوقتي بتقول فتح مثلا باب تبرعات عشان نعمل كذا كذا والله يبقى الفلوس دي رايحة فين وجاء وحط ورق وما أسهل أن أنت تضحك عن الدولة بورق، بس حتى على الأقل حط ورق، وقول الفلوس دي جات من ناحية الفلانية، وطلقت في ناحية الفلانية، يطلع لا يقول لك، الرقابة على أموال الكنيسة، وضع كنيسة تحت الرقابة خط أحمر، وأننا على استعداد، الكلام ده تصريح رسمي، يعني مش, مش مش هالكلام بقول، ده هو قالوا كده، إحنا على استعداد لاستشهاد لاستشهاد من أجل منع الدولة من الرقابة على أموال الكنيسة، ليه؟ طالما أنت شغال صح، ما تخلي الدولة ترق؟ المهم يعني الفساد اللي ممكن يحصل في بعض الأماكن ديات أخذ الأموال باسم الدين وباسم رب ماشي وانها تستخدم لأغراض شخصية والكلام ده أنا خلينا نكون منصفين لازم يطبق على كله أي جمعية خيري جمعية شرعية أنصرت سنة أي جمعية يكون فارقابة من الدولة وورقابة من الجهاز المركزي المحاسبات أو غيرها عشان نعرف الأموال تبرعات لوقتي التبرع يكون بواسطة خلاص ما ممكن رجل اللي بتدي تبرع ده يحط في جيبه لا، ما نتركش الأمر الزمة من الناس. يكون الفلوس داخل بوصل تتورد في حساب معروف، وان الأموال دي أم آه طلع الفائض الفلاني اللي اسمه كذا، اللي بطاقته رقمها كذا طلع له خمسين جنيه عنا شهري أو عشرين جنيه عنا شهري، وخلاص محدش يكلمك. ففي طبقة اسمها طبقة السادة وهم الملوك والنبلاء الطبقة السياسية، ورجال الدين من الكنيسة تعاظمت ثرواتهم بسبب الأمر ده الفساد المالي داخل الكنيسة الطبقة الدينية. والنوع الثاني أو الطبقة التانية من الناس الفلاحين وهم عمة الشعب أشبه بالأرقاء في الأرض التي يملكها الإقطاعي لا يستطيعون فراقها لعدم وجود بديل آخر ينتقلون إيه وصار في فقر مطقع في الطبقة دي المفروض أنها طبقة كبيرة فقر مطقع ما ما ما ما ما لا يملكون شيئا الفتاة اللي بيلقي لهم الملوك والنبلاء هو ده اللي بيحصلوا عليه ووصل بهم الدرجات من الفقر والإعواز لأن هم لما ينادي المنادي ان تعالوا الى اراضي الخيرات في الشرق في الشام وفي مصر ييجوا الحملات الصلابية اللي كانوا يغزيها ايه ان الملك والنولاء يطلعوا يقولوا لهم انتوا قاعدين هنا في الايه في الجوع ومش لقين تاكلوا تعالوا حربوا فين في الشرق حيث تفيضوا الخيرات وتفيضوا لبنا وعسلا نقول لهم بعد انتوا ايه هتعيشوا فنطلعوا وتتغزى الحروب الصلابية بمشل هذا بالدعوات للإيه؟ للرخاء وللاكل والشرب في في بلاد اللي فعلا في فعلاً في هذا الوقت في ذلك الوقت كانت بلاد الشام ومصر فعلا أرض الخيرات وأرض الزروع والثمار ومثل هذا وأوروبا كانت في فقر مدقع يا خانا الطاعون دخل أوروبا الطاعون ده مرض يأتي عن طريق الفئران دخل أوروبا بسبب تدني مستوى رعاية الصحية أتل 200 مليون شخص في عدة أشهر بدخلين رقم 200 مليون دولار كانوا يقتربوا من نصف سكان أوروبا نصف سكان أوروبا ماتوا في يعني اكتياح للطاعون في سنة 1500 وشوية كده أكبر أكبر إصابة بالطاعون في التاريخ اللي أصابت أوروبا في ذلك الوقت بسبب الفقر الشديد عدم وجود رعاية صحية حالات الإ التدني في المستوى الاجتماعي كانت موجود استمر هذا النظام لفترة طويلة على هذا الثبات والجمود يقوم على الزراعة والمقايضة مع حركة ضعيفة في التجارة فصار معها أغلب المجتمعات الأوروبية من العاملين في أراضي الإقطاعية كده نكون خلصنا الثلاث أسباب الكبرى اللي أدت لنشوء الليبرالية وقيام الثورات في أوروبا استبداد الكنيسة الاستبداد السياسي والاستبداد والضعف الاقتصاد هنوقف هنا ونترك المجال الشيخ عصام ونكمل المرة الجهة إن شاء الله كذلكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك